وَجَعللناكُمْ شعوبَ وَقَب إِ تعاارَفُ إنِ أكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ أَتقكُم إِ اللهَّه عَليمٌ خَبير قالَاة الأأَعْرَابُ آمََّ قُلَم تُؤْمِنُ وَ قُوا أَسْلَمناَا وَلَمما يَيدَخُل إمانوا فيِي قُلُ في بكمْ